الملائكة الإسلامة القارة وخده المنزلة المطهرة ورسله الهداة للانام من غير تفريق ولا ايهام قلنا فتلك خمسة إشارة إلى ما مضى من تفصيل أركان الإسلام ثم انتقل إلى أركان الإيمان فقال أولها الإيمان بالله وما له من صفة كمال الإيمان بالله ربا الإيمان بالله إلهاً الإيمان بالله وبأتمائه الحسنى وصفات العلى وبالملائكة الكرام البرره وكتبه المنزله المطهرة فتكلمنا عن الإيمان بالملائكة فقلنا معنى الإيمان بالملائكة هو الإيمان الجازم بأن هذا الخلق خلقه الله عز وجل وخلقهم النور وخلقهم سبحانه وتعالى لوظائف شتى وقلنا ان الملائكه ليس لهم من صفات الالوهيه ولا اعمال الالوهيه شيئا واليوم معنى الايمان بالكتب ايمان بالله والملائكه والكتب ومعنى الإيمان بالكتب الاعتقاد الجازم بأن الله تبارك وتعالى انزل الكتب على رسله الكرام وأن هذه الكتب كلامه سبحانه وتعالى تكلم بها عن الحقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي اراد ممكن تقول ايضا نعتقد اعتقادا جازما بان الله انزل الكتب على الرسل من هذه الكتب ما تم الله في كتابه ومنهم من لم يسمي تعريف اخر ممكن ان تقول الايمان بالكتب هو التصديق الجازم بان كلها منزل من عند الله عز وجل على رسله فانزل الله تعالى التوراة على موسى عليه السلام والانجيل على عيسى عليه السلام والزبور على داوود عليه السلام ونزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم لكن عندنا ايضا صحف ابراهيم وموسى وعلى الثلاث المشهور التوراة هل هي الصحف ام ان الصحف شيء والتوراة شيء راء لكن هل هذه الكتب فقط هي التي انزلها الله ام هناك كتب اخرى هل هذه فقط هي الكتب التي انزلها الله ام ان هناك كتب اخرى والدليل ما الدليل من القرآن هو السبب تطبيق على ما رضوصه تستذل على رضوصه على الكتب حفظه. طيب قال الله عز وجل كان الناس أمتا واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنفرين وانزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق فما الرسول الا وانزل الله عز وجل عليه الكتاب لكن هذه الكتب لم يذكر اسم محدد لكتاب انزل على رسول بعينه طيب نؤمن بأن هذه الكتب كما قال الشيء مطهره يعني منزهه عن اي شيء منزهه ها ها التي انزلها الله سبحانه وتعالى منزهه مطهره يعني لا تدع الا الى التوحيد ليس فيها شيء من النقص في الشريعة التي أنزلها الله عز وجل في هذه الكتب، وإنما التحريف جاء من قبل البشر، إنما التحريف جاء من قبل البشر. طيب ف... هذه الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى كان يكتب. بعضها بعضا كان ينسقه بعضها بعضا تعطين المسك معنى المسك ايه جماعة؟ ها تبديل او رفع رفع حكم شرعي بحكم شرعي اخر متأثر عنه ده معنى المسك فكذلك النسق وقع في هذه الكتب فالنسف نصفت بعض أحكام التوراه بالنجيم كما قال الله تعالى ومصدقا لما بين يديه من الثوراة وليخل دعلا بآية أخرى سورة الأعراس بينه واضحة في قول تعالى ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الصبائى ويضع عنكم ويضع عن اسرهم والأغلال التي كانت عليهم فهذا بين في أن القرآن نطق ما, ما قبله من إنجيل وكتورات لكن بالنسبة ليه؟ آه التوراه نسختها الرساله التي بعدها او الكتاب الذي وهو الانجيل في قوله تعالى اظن في صورة الاعمرار ومصدقا لا لا صورة المائده اللي بتستنى هذه وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم صح كده طيب ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم يعني في التوراه فحلها فينا يا جماعه فهذا يكون من باب الايه من باب النسخ والنسخ ايضا واقع في القران صحيح طيب لكن حقيقه النسخ يا جماعه النسخ لا يكون ابدا في العقائد نسخ لا يكون في العقائد ولا في الاخبار لما يكون في الاحكام يعني هل ينفع مثلا ان الله اخبرنا ان هناك نبي اسمه يوسف فالقصة حكاها لنا القرآن هل ينفع أن تنسف هذه القصة؟ لا تنسف لأنها مخبض مش كده؟ كذلك الله واحد هل ممكن أن ينسف؟ لا ينسف الجنة مخلوقة وموجودة هل ممكن أن يبقى إنما الناس فيكونوا بالإيه؟ في الأحكام فالناس لا يكون في الشراء في العقائد ولا يكونوا في الأخبار إنما يكونوا بالإيه؟ في الاحكام طيب افضل هذه الكتب هو القران الكريم لماذا كان القران افضل هذه الكتب لماذا كان القران افضل هذه الكتب احسنت احسنت قال الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر واننا له لحافظون فهذا في دليل على أن القرآن محفوظ والذي تكفل الحفظ ليس أحد من البشر انما الله سبحانه وتعالى واذا حفظ الله تبارك وتعالى شيئا فهو سبحانه وتعالى الحفيظ نعم طيب ان اذا قلنا الكلام ده فيبقى كل اللي رفع ايات احكام انا في التكلم دلوقتي الناس يقع على اي شيء على العقائد على الاحكام على الاصبار فحنا انه لا يقع ابدا لا على العقائد ولا على الايه؟ ولا على الاصبار ملاص؟ فاول ما يدل على ان القرآن افضل هذه الكتب ان الله تبارك وتعالى حفظه واعتنى به اكثر مما اعتنى بالكتب السابقه فجعل نفسه سبحانه وتعالى الحافظ لهذا الكتاب الامر الثاني ان هذا الكتاب تضمن خلاصه التعليم الالهي تضمن خلاصه التعليم الالهيه الثالث أن الله تبارك وتعالى شهد له بأنه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كما قال تعالى وانه لكتاب عزيز لا فيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ايضا بان الكتب السابقة دخل فيها التحرير بالزيادة والنقصان وغير ذلك، ما الدليل على أن هذه الكتب محرفه ثوراء والإنجيل ما على أن هذه الكتب محرفة يحرقون الكلمه عن مواضع فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله نعم افلا تمعنون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرقونهم بعد ما عقلوا طيب ما هي الادله على ان هذه الكتب محرفه من القرآن ذكرنا ما ذكرنا من الادله فهل هناك أدلة أخرى؟ اذكر مثال اه بعض التحريفات التي أدخلوها في هذه الكتب وهي ظاهرة البطلان كقوله إن عيسى هو الله وقوله أيضا إن الله ثالث ثلاثه وقوله أيضا إن المسيح ابن الله فهذه عقائد باطله لا يمكن أبدا أن تكون منزله من عند الله عز وجل قال الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله قالت النصارى المسيح ابن الله يضاهرون قول الذين كفروا من قبل ذلك قولهم بأكوارهم يضاهرون قول الذين كفروا من قبل فاتلهم الله أن يؤتكون ثم بين الله عز وجل العقيدة الصحيحة في ذلك فأنزل قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمر لم يلد ولم يولد ولم يكن له أنفسه أحد فقال سبحانه وتعالى فقد شفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إن الله ثالث ثلاثة كفر الله عز وجل من قال بذلك قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فجاء القرآن يبين حقيقة في المسيح عليه السلام وأنه عبد الله ورسوله فقال سبحانه وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل البصل وامه صديقة كان يأكلان الطعام فلا يوجد على وجه الارض كذلك كتاب فصح نسبته الى الله عز وجل الى القرآن وهذا ايضا الدليل على ان هذه الكتب دخلت تحريق انه ليس في التوراة ولا في الانجيل ثلاث نطمئن اليه انه هو الذي انزله الله على موسى او هو في الذي انزله الله على عيسى عندنا سند والاسناد من الدين والدين هو الذي يحفظ الدين فالقران مثلا جاءنا متوافق ليس فيه لحظه انقطاع لحظه واحده ليست هناك فجاءنا عن جمع كبير من الصحابة بقلوب وتلقاه التابعين من ب بألوف الألوف إلى أن جاءنا غدا طريا كما أنزل عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه حرص ولا حركة ولا حتى رسم يخالف ما كتب منذ صحابة النبي عليه الصلاة والسلام حينما اخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذه الكتب ليس لها سند صحيح نستطيع ان نجزم انه جاء من عند الله عز وجل ايضا هذه الكتب نزلت قبل القران وضاعت النسخ الأصلي فلم يبقى منها الا التراجم بعدين الترجمه لا يمكن ان تأتي بالمعنى على الدقه جماعة ولذلك لا نعرف ايضا من الذي ترجم يعني ما يجي واحد وثاني يترجم هل يمكن يتكلم عن الوحدانيه في طراني قيد لا يمكن فبعض العلماء بيقولوا أن أقل يعني يعني أقرب طريق ما بين من كتب أول من كتب التوراة والإنجيل وبين عيسى أو موسى سبعين سنة سبعين سنة دول من الذي كتب؟ هذا انها سنة واحدة حتى من الذي كتب؟ من الذي نقل؟ ومما يقول الله أيضا على ان هذه الكتب محرفة ان فيها من أقوال أزباع الرسل والوحدي لا ينزل لله لا عن أنبياء والمرسلين فحكايات وقصص مثلا عن الحواريين صحيح؟ يعني لا يمكن أن يكون هذا نزل على عيسى لأن عيسى رفع وبقي هؤلاء والإنجيل يحكي لنا قصصهم إلا أناتوا إذن هذا لا يمكن ابدا أن يكون من عند الله عز وجل أما نسبه القرآن فهو ثابت قطعا ولا شك في هذا طيب بعد ذلك كل شيء الإيمان بالرسل الإيمان بالرسل وصل بمذاك للأنام من غير تفريق ولا إهار وهذا هو الركن الرابع الإيمان بالرسل ما معنى الإيمان بالرسل؟ هو التصديق الجازم بان الله تعالى بعث في كل امه رسولا يدعوهم الى عباده الله وحده لا شريك له وانه سبحانه وتعالى فضل بعضهم على بعض فاتخذ ابراهيم قليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم قليلا وكلم موسى تكليما ورفع ادريس مكانا عليا وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فيقول الشيخ ايضا وبرسله الهداة للانامي من غير تفريق ولا ايهان يعني لا نفرق بين هؤلاء الرسل فنؤمن ببعض ونكفر ببعض هذا هو معنى التفريق معنى التفريق بين الرسل أن تؤمن ببعض وتكفر ببعض فاليهود مثلا يكفرون بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم والنصارى يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم أما أهل الإسلام فيؤمنون بجميع الأنبياء الذين ذكر الله عز وجل ولا يذكرون أن هناك رسل لم يذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن لكن الله عز وجل له رسل غير هؤلاء الذين ذكر في القران والدليل على ذلك قوله تعالى منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه فنؤمن ان هناك رسل غير الذين قص الله علينا قصصهم و في القران لكن لو ان رجلا انكر اسم نبي او رسول ذكره في القرآن نقول له كفر لكن اذا انكر اسم رسول لم يأتي ذكره في القرآن ولا في السنة فلما يستطيع ان نقول له انت كفر لكن مثلا الذي يقول لم يرسل ربنا تعالى إلا هؤلاء الرسل ماذا يكون مكذب لكتاب الله؟ ولا لأنه قال منهم مرفضتنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك طيب إيه سؤال الأنبياء كلهم من الرجال ولكن هناك رسل من النساء ها؟ كلهم رجال ليس هناك نبي إمران وما ارسلنا قبلك الا رجالا احسنت وهذا يكون رد على من قال ان مريم عليه السلام كانت نبيه او امراه ام موسى عليه السلام كانت نبيه ويستدلون على قولهم بان الله تعالى اوحى اليهما في قول تعالى وأرحينا الى ام موسى وفي مريم عليه السلام ارسلنا اليها روحنا فالروح هنا هو جبريل عليه السلام فطرم انه ارسل اليها جبريل فهي نبيه وهذا الكلام غير صحيح لان الله تعالى قال إلا رجالا نوحي اليه ولم يقل نساء طيب يكون على من قال واستدل بان الله اوحى الى ام موسى فالوحي هنا هو الالهام الوحي الالهام والوحي يأتي بمعاني شفيرا فالله عز وجل يقول واوحى, و... وأوحى ربه فى الى النحل فان النحل النح الى الانبياء فليس معنى الوحي انه ارسال جبريل عليه السلام او ارسال الملك الى من اوحي اليه وكذلك ارسال الملك الى مريم لا يدل ايضا على انها نبية بدليل ان الحديث ان رجلا نزل اليه جبل نزل عليه ملك على مبرزته الى اين تريد حديث المشهور قال اريد ان ازور اكي في الله قال هل بينك وبينه تجارة تريد ان تربها أو رحم تريد أن تصل قال لا ولكن أحبه في الله فقال إني رسول الله إلي إن الله أحبك كما احببته فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالشيء هنا أن هذا الرجل أتاه ملك صحيح ومع ذلك لا نقول أن هذا الرجل من, من الأنبياء ولا من المرسلين طيب 但是 ارسلهم الله عز وجل لهدايه البشر وجعلهم الله تبارك وتعالى أكمل القلق فأفضلهم وأفضل هؤلاء الأنبياء هم أولو العزم لكن من هم أولو العزم؟ كل العزم عند الجمهور خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم وبعضهم يقول أن الأنبياء كلهم أولو عزم فصدر كما صبر اولو العزم من الرسل قال أن من هنا ليس للطبعير ولكن للجن لكن الجمهور تقر على أن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد هم اولو العزم ونؤمن أيضا أنهم جميعا جاءوا بالتوحيد أنهم جميعا جاءوا بالتوحيد كما قال الله تعالى وما ارسلنا قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انت اعبدوه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه كلمه متحده بين الرسل وهي الدعوه الى توحيد الله عز وجل ما هو الواجب علينا تجاه هؤلاء الرسل اولا التصديق بما جاء به من الرسالات والا نفرق بينهم فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض فان من كفر بنبي واحد كانما كفر بالله العظيم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 واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا ايضا الواجب علينا ان نؤمن انهم بلغوا الرساله وادوا الامانه على الوجه الأكمل بيانا واضحا شافيا كافيا ايضا وجوب الطاعه وعدم المخالفه لان طاعه الرسل من طاعه الله عز وجل قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد اطاع الله وقال وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله طبعا واجب علينا ايضا ان نعتقد انهم اكمل الخلق علما وعملا لأنهم اختيار الله واصطفائه وهذا فيه رد على فرقة من الفرق من هي الشيعة وغلاف الصوفية الذين يقولون أن الولي خير من النبي والروافق فيهم من يفضل الأئمة المعصومين في زعمين الاسم عشر على كثير من الأنبياء والمرسلين ولقد قال بعضهم وسمعت الوزني يفضل الحسين على النبي عليه الصلاة والسلام حتى من جهة النسب، حتى من جهة النساء. فقال عليه ان الله ما يتحبه فالحسين من أمه فاطمه هو يقول هذا ومن ابوه عليم ومن جده محمد صلى الله عليه وسلم أما محمد من أبوه كأنه يعني يجعل الحسين أفضل من النبي عليه السلام حتى في النساء ذبا الاعتقاد بانهم اكمل الخلق علما وعملا بانهم اختيار الله واصطفاؤه سبحانه وتعالى ايضا علينا ان نؤمن ان الانبياء والمرسلين كلهم ليس فيهم شيء من خصائص الالوهيه ولذا قال الله تعالى لافضل الخلق على الاطلاق وافضل الرسل قل انما انا بشر مثلكم ولكن يوحى الي انما الهكم اله واحد ونؤمن انه يدري عليهم ما يدري على البشر من الاكل والشرب والنوم والمرض والازواج والذريه وغير ذلك بل حتى تمتثل اليهم ايد الظلم بالقتل والايذاء بالقتل كما فعلوا مع زكريا وولد يحيى عليه السلام بالإذاء كما فعلوا مع موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم من الأنبياء وأن الله تعالى خصهم بخصائص ليست لغيرهم منها أنهم معصومون من الكبائر والصغار أنهم مؤيدون من قبل الله تعالى بالآيات والدلائل والمعجزات على ثبوت صدقهم ونؤمن ان افضلهم على الاطلاق محمد صلى الله عليه واله وسلم وان الله تعالى ايده بمعجزات اعظمها القران الكريم وايده ايضا برحله الاسرار والمعراج ايده بانشطاط القمر وحنين الجزة وتسبيح الحصى بين يديه وغير ذلك من المعجزات والدلائل على سلطه عليه الصلاة والسلام مما لا يكفي فيه إلا مجلدات أي سؤال يا جماعة؟ طيب سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب نتبوله